السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام كل عام أنتم بخير نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح العمل ونسأله جل وعلا كما بلغنا أول ليلة من ليالي رمضان أن يعيننا بفضله ومنته على إتمام هذا الشهر بطاعته إخوة الكرام حتى يأتي الشيخ اذكركم بقصة من قصص القرآن العظيم ولا شك إخوة الكرام أن القرآن قد تناول عددا كبيرا من القصص وبين الله عز وجل أن الغاية والعبرة من هذه القصص هو أن يتعلم الناس وأن يتعظوا وأن يتذكروا وأن يتربوا فالتربية والعظة والتعليم بالقصة أمر له أثر في النفس لا شك في ذلك ولذا فقد روية أن الصحابة رضي الله عنهم لما دخلهم شيء من الملل قالوا يا رسول الله ألا تقص علينا فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قصته قصة نبي الله يوسف وما فيها من المواعظ العجيبة والعبر وما فيها من الآداب والحكم فأنزل الله عز وجل قصة نبي الله يوسف ليربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وليعظ أهل الإيمان وليذكرهم بالله عز وجل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 وهدى ورحمه من الله عز وجل لعباده ولذلك إخوة الكرام قلت أن القصص في القرآن كثيرة وعظيمة وهي أحسن القصص كما أخبر الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص فأحسن القصص هي قصص القرآن وإن الناظر إخوة الكرام في القصص الواردة في كتاب الله عز وجل ليبصر أنها تتناول مواعظ يعظ الله عز وجل بها الناس وآداب ليؤدب الله عز وجل بها الخلق فهي مواعظ وآداب ولا ترى فيها كثير تفصيل في جزئيات قد لا يحتاج إليها الناس فيه فيذكر الله عز وجل قصة النملة مثلا في سورة, في سورة النمل يذكر الله عز وجل قصة هذه النملة ومع ذلك لا يفصل تفصيلا كثيرا يتعلق بالنملة لأن الغاية ليست هي النملة انما الموعظة التي سيقت على لسان النملة وهكذا في كثير من المواطن يسوق ربنا جل وعلا لنا القصة لنتعلم ولنتعظ بها فمن تلك القصص العظيمة تلك القصة التي وردت في سوره الكهف قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاورا أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من طعاب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت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 قصة عظيمة الله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا يعني ذكرهم بهذا المثل وهذه القصة أن رجلين من الأمم الماضية في أي أمة لم يبين الله جل وعلا هل كانوا في بني إسرائيل هل كانوا في أمة من قبل بني إسرائيل أو من بعدهم الله أعلم المهم ما في القصة من الموعظة والعبرة واضرب لهم مثلا هذا الرجل اتاه الله عز وجل جنتين من أعناب قال الله عز وجل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا رجل غني من الله عز وجل عليه بالمال وبسط الله له في الرزق. الله عز وجل رزقه لا بجنة لا بحديقة واحدة بل بجنتين جميلتين وكلتا الجنتين أثمرتا وآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كانت على أحسن صورة رزق بثمر طيب الله عز وجل يصف كلتا الجنتين جنة عن يمين وجنه عن شمال وجعل الله عز وجل بينهما زرعا يعني الطريق من جنته الأولى إلى جنته الثانية عبارة عن طريق من زروع وأشجار يبقى حتى الطريق مسمر بين الجنتين قال الله عز وجل وفجرنا خلالهما نهرا يا سلام انظر الى هذا المنظر العجيب جنة عن اليمين وجنه عن اليسار وجعل الله بينهما طريقا من الزروع والاشجار وفجر الله جل وعلا خلالهما نهرا حتى سقي الجنتين الله جل وعلا يصر له السقي، وفجرنا خلالهما نهرا إذن أنعم الله عز وجل أفضل النعم على هذا الرجل ووسع الله له وبصت له في الرزق، ولم تظلم وانظر إلى هذا التعبير القرآني ولم تظلم منه شيئا يعني السمر جاءت على أفضل ما يريده أي زارع قال الله عز وجل كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر كمن أثمرت فقال لصاحبه وهو يحاوره رجل غني وله صاحب فقير الغني فرح بماله تلك نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أيها الغني فهل لا شكرت المنعم على نعمه هل لا شكرت الله عز وجل على تلك النعمة لا إنه لم ينظر إلى نعم المنعم عليه لكنه جحد نعمة الله واستكبر على العباد وتكبر على الخالق جل في علاه فكفر بالله وتكبر بماله وأعجب بجاهه قال له صاحبه قال الله عز وجل ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره رجل فقير كان مسلم موحد بالله عز وجل فكان الفقير يعظ الغني ويذكره بالله عز وجل أن يشكر نعمة الله وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات لكن الغني افتخر بماله وظن أن المال دليل على محبة الله عز وجل للعبد. وهذه غفلة يقع فيها كثير ممن رزق بالمال ولم يرزق بطاعة الله عز وجل لم يرزق بطاعة الله أو العلم يظن أن المال في ذاته نعمة من الله وأنه دليل على محبة الله عز وجل للعبد ولذا لما افتخر المشركون بأموالهم وبأولادهم فقالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ها؟ طيب يعني أكثر أموال وأولاد قالوا وما نحن بمعذبين إذن ظنوا أن تلك هي النتيجة يبقى فيه مقدمة وهي أن الله رزقنا بالمال وما دمنا قد رزقنا بالمال إذن هذا دليل على محبة الله عز وجل لنا ومن أحبه الله فانه لا يعذبه فافتخروا باموالهم وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين الله عز وجل علمهم فقال لهم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عمل وهم في الغرفات امنون فمن كان ذا مال فجعل المالها هنا وها هنا كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه إذا جعلت مالكها هنا وها هنا يعني أنفقته في سبل الخير أخرجته للفقراء والمساكين أخرجته لله عز وجل فهذا هو الذي يرفعك عند الله عز وجل ولذا إخوة الكرام يذكرنا بصاحب الجنه رجل كان مثله متكبرا تكبر لما رزق بالمال مع ان المال كان سببا في بعده عن الله عز وجل انه قارون, قارون قال الله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ما السبب إلى آلة بعدها وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوه إذ قال له أي الفقهاء من قومه لا تفرح بكثرة المال فليس, فليس المال دليلا على محبة الله إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين أي الذين يعجبون بأنفسهم ويفتخرون على الخلق بأموالهم إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة هذه الوصية وصية أهل العلم لقارون وصية الفقهاء لقارون قالوا في فيما آتاك الله الدار الآخرة لكن شوف ختم الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا فالدار الآخرة هي المقصد كما قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحياة فلذلك قالوا في فيما آتاك الله الدار الاخره هذا والهم الهم أن تجتهد في طاعة الله وفي القربات التي تقربك من الله عز وجل ثم قال ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا تضيع نفسك ولا أهلك كما قال وامشوا في مناكبها أما في الطاعات وسارعوا سابقوا فاستبقوا فأمر الله عز وجل بالمسارعة والمسابقة في فعل الخيرات أما في غير ذلك قالوا لا نصيبك من الدنيا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فصاحب الجنة مثله كقارون الذي أعجب بتلك الأموال، ولذا يقول الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. خرج على قومه في زينته. وبه عظيم جدا. الناس يسيرون من خلفه، يسيرون خلفه وأمامه وعن يمينه وعن يساره في موكب عظيم يفرح بموكبه وبكسرة ماله. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وكثير من الناس من ينخدع بتلك المناظر ويظن أن المال نعمة من الله عز وجل في ذاته وإلا فالمال في ذاته ليس نعمة ولا نقمة إنما فيما يستغل وينفر ولذا في الصحيحين أن فقراء المشرك المسلمين شكوا الأغنياء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم ده الأغنياء بقى الأغنياء كان حالهم إزاي ها ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموالهم يحجون ويجاهدون ويتصدقون يبقى المال رفعهم عند الله ولا لا المال رفعهم عند الله لما انفقوه ابتغاء وجه الله فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبحوا وان يحمدوا وان يكبروا وان يهللوا دبر كل صلاه فيدركون من سبقهم فعلم الأغنياء بذلك ففعل الأغنياء مثل ما فعل الفقراء فصاروا متفضلين عليهم بالمال فذهب الفقراء يشتكون الأغنياء شوف سبحان الله عجيب حال أولئك الأماجد الأبرار رضي الله عنهم ولذا رفعهم الله عز وجل وجعلهم الله خير القرون وجعلهم الله أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة رضوان الله عليهم عجب أن يذهب الفقراء يشتكون الأغنياء لأنهم ينفقون ويتصدقون أما الآن فإن حالنا كما ترون كثير كثير من الفقراء يشتكون الأغنياء لأنهم يمنعون الزكوات الواجبات حق الله عز وجل الزكاة الواجبة بتمنع هناك من لا يحسب زكاة ماله هناك من التجار أصحاب أموال يقول لك والله سنة بخرج طول السنة كده بخرج يعني دنا بخرج كتير انفق الكثير من المال طوال السنة لا يا أخي الزكاة حق الله عز وجل حق مفروض في مالك، فينبغي عليك أن تحصيه وأن تحسبه بدقة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحسب زكاة أموالنا. إذن هذا حق، فلا بد أن يحصى. اللي أنت بتخرجه اعتبره من الصدقات، يعني من النوافل. لا من الصدقه الواجبه وهي زكاه المال وان اعتبرته من زكاه المال فاحصه وعده ثم احسب زكاه مالك عند آخر الحول عندما تخرج الزكاه الآن كثير كثير من الاغنياء يمنعون زكاه أموالهم الواجبه عن الفقراء مع أن الصحابه كانوا يخرجون الزكوات والصدقات والنفقات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم ونصحهم وأمرهم أنه ما ينبغي للعبد أن يكون له فضل من كان عنده ذا فضل ساعة فليتصدق به حتى أن بعض الصحابة ظنوا أن ما تفضل عندهم فإنه لا حق لهم فيه لا حق لهم فيه فينبغي أن يخرجوه في سبيل لهذا حال الصحابة رضي الله عنهم يبقى صاحبنا صاحب الجنة تكبر قارون تكبر قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وأكثر جمع من قارون. اه لكن لم يذكر وأكثر جمعا فالله عز وجل اهلكه كان مصيره فخسفنا به وبداره الأرض شوف لما بخل وتكبر وتجبر وكفر بنعمة الله عز وجل عليه كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض خلي بالك فما كان له من فئة ينصرونه ما فيش حد نصر من دون الله وصاحب الجنة أيضا فما كان له من فئة ينصرونه ما فيش حد نصر ومنع العذاب من الحلول والسقوط عليه فخسف الله عز وجل بقارون طب المال وبمال قارون لا حاجة لله في مالك أيها المتكبر أيها الجاهد لنعمة الله عز وجل فصاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا يبقى داد دليل ان ربنا بيحبني لانني اكثر مالا واعز نفرا نفر انا أكثر منك مالا واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال ما أظن, أن ما أظن أن تبيد هذه أبدا شوف الوصف في الأول جنة عن اليمين وجنة عن اليسار أشجار وأنهار نهر يتفجر من خلال الجنتين هذا المنظر العجيب والمال الذي بارك الله عز وجل فيه وبسط له وقال ولم تظلم منه شيئا لما رأى المال أعجب بماله فافتخر فجحد نعمة الله عز وجل وكفر بالخالق جل في علا بل وجحد قدرة الله شوف جحد قدرة الله قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا لما كان هذا حال الرجل من الكبر عياذا بالله ومن جحد نعمة المنعم جل في علا فجعل صاحبه يعظه وينصحه ويقول له ان كنت انا اقل منك مالا وولدا فانا مؤمن بالله عز وجل ومصدق بوعده ووعيده ومتبع لأمره ومنته عن نهيه فارجو من الله عز وجل ان يبارك لي وأن يوسع لي في الرزق ولن يؤتيني خيرا من جنتك ارجو ذلك من الله اذا تعلق قلب الفقير بمن بال يبقى الغني تعلق قلبه بايه بالمال تعلق قلبه بالمال فوكله الله اليه والفقير تعلق قلبه بالرب جل في علاه فلما تعلق قلب هذا بالله وتعلق قلب هذا بالمال انظر جعل الفقير يذكره بالله ويعظه وهذا واجب على كل إنسان إذا رأيت أخا لك قد اغتر أو حاد عن طريق الله عز وجل أو أصابه الكبر أو العجب فإنه ينبغي عليك وجوبا أن تذكره بالله عز وجل أن تذكره بالله وأن تأخذ بيده إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبإنزال القوم منازلهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن ينبغي عليك أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر فالفقير وعظه وذكره بالله عز وجل ثم قال له إذا دخلت جنتك إذا دخلت تلك الحديقة فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهنا أيضا فائدة فإن الرجل إذا أعجب بماله أو بولده فإنه ينبغي عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأن المرأة قد يحسد نفسه ممكن إنسان يحسد ماله لؤى ممكن ممكن إنسان يحسد نفسه يرى أحد أبناء في سورة طيبة فينظر إليه نظرة فيصاب بالعين فيصاب بالعين ولذلك قال له صاحبه مذكرا إذا دخلت جنتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله خل بالك وبيذكره بأمر ثاني آخر والرجل له جحد نعمة الله فأراد الرجل الصالح الفقير أن يذكره بأن النعم من عند مين من عند الله وأن الرزق ممن من الله عز وجل إذا دخلت جنتك قلت ما شاء ما شاء الله كله بيد الله عز وجل لا قوته إلا بالله وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بلا كنز, كنز من الكنوز أو من تحت العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن ذكره أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتي ان خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا خلي بالك وصل شيخ صلي انت شايف كده اتصل الشيخ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 فلن تستطيع له طالبا يبقى ذكره بالله عز وجل بمشيئته وقدرته وأن الأمر كله لله عز وجل ثم خوفه بالله خوفه عقاب الله عز وجل خوفه نقمة الله التي تحل على العصاف على المتكبرين المتجبرين الجاحدين لنعمه الله عز وجل فخوفه ممكن الجنه هذه التي تتباهى بها فجاه تصبح هذه الجنه صعيدا زلقا لا تنبت عشبا ولا كلا خلاص الأرض هذه لا تصلح للزراعه ولا يخرج منها العشب ولا الكنا ولا الثمار فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا يعني الماء يغور في الارض يغور في في الأرض في ماء غائر وما معين كما قال الله عز وجل اذا او يصبح ماؤها غورا يغور في الارض فلن تستطيع حينئذ أن تحصل هذا المال لتسقي الجنة خلي بالك ان هذه الجنة ما كان يحتاجه أنه يبذل جهد في سقياها بل فجر الله عز وجل خلالهما نهر يعني حتى السقيا كمان كانت ميسرة من الله عز وجل أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا تحققت نبوءة الرجل وكأن هذا الرجل ظل على كبره وعناده فلم ينتفع بالموعظة ولم يستجب لنصيحة الناصحين لنصح الناصحين ما استجاب لنصيحه صاحبه فظل على حاله من الكبر والعجب والكفر بالله عز وجل الرجل أتى على حديقته أو على جنتيه فإذا بتلك النبوءة التي ذكره بها صاحب قد تحققت أحيط بثمره أهلك الله عز وجل الثمار أنت مفكر إيه ربما إنسان يعجب بكسرة ماله مال عنده عمارات عنده عقارات ده أنت ممكن تصبح في الصباح فإذا بتلك الأموال قد أبيدت الله عز وجل يسحقها سحقا نعم ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان قد أعجب بثيابه فصار هذا الرجل مختالا أعجب بنفسه واحد مشي بثياب حسنة وفي هيئة حسنة فأعجب بنفسه فخسف الله به الأرض عقوب من الله فهو يتجلجل فيها يعني يغوص في طبقات الأرض فتلك عقوبة من الله عز وجل للمتكبرين فعلينا إخوة الكرام أن نستعين بالله عز وجل وأن نتقي الله جل وعلا قد انتهى فضلة الشيخ من صلاته نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي خطواته وأن يجعلها في ميزان حسناته ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمه فليتفضل فضيلته